الله من الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تبدئت بما كانوا يفعلون وصل a Dad! Dad. One last. Yeah. What اليوم من أمر الله إلا من رقب وحال بينهما الموج فكان وکیل be like خیل آیا وقيل لا تسألني ما ليس ذاك به إلا تغفري وترحمني أكن من القاسرين قيل يا نوع اهفط بسلام سلام <سؤال> Yeah. وعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر فاصبر فاصبر, فاصبر, فاصبر, فاصبر إن العاقبة للمتقين اه الغوجا وإلى عاذي الأخ